عزب المحر والفناء سيدنا الشيخ مهيدين العرابي قدس الله سره العالم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إلهي استهلك كليتي في كليتك وأمد أوليته في حتى أشهد أوليتك في أوليته يتك في آخريتي ظاهريتك في ظاهريتي وباطنيتك في باطنيتي وقابليتك في قابليتي وأنت في أنيتي وهويتك في هويتي ومعيتك في معيتي حتى أكون ممان ذلك السر كله بل شكله وسورته ويده وبطشه وقومته وكلامه وسمعه ومشيته وطاقته وخلبه واستقامته وعفوه وارضباله وحجابه وصده وعجره ومكه ولطفه وعطفه وشانه وناره ولوره وحوه وبرده وصخبه وتبسمه ووحده وعجبه وكل دلالته وفليله وسبيله وطريقته وصرابه ومستواره في أرضه وسمعه وخفائه في عرشه وسورته في إنسانه وعرف عنه في كل شيء بكل شيء وهو الشيء الذي يكون به وجود الشيء وظهوره وسماد الشيء وبياض الشيء والشيء قام فيه قلوب أهل الشيء ومن خاصيته وأمد فلايته ومحبوبيته وغمير ذكر المحبوب أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير